وَمَتِّعْنَا اللَّهُمَّ بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدَ مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ عادَانَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا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 وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الاسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ائمتنا وولاة أمورنا وانصر واحفظ إمامنا بحفظك يا كريم اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام اللهم فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم ارفع البلاء عن إخواننا المسلمين في باكستان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 اللهم إنا نسألك من الخير فوق ما نرجو ونعوذ بك من الشر فوق ما نحذر اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأصحابنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم